I'm mm -hmm. No, no. وَإِنَّهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ إِنَّهُمْ بَكَرُوا وَأَعْلَمُ بِمَا إِنَّهُمْ بَكَرُوا وَأَعْلَمُ أنكم أن لا تأكلوا مما ذكر رسول الله عليه، وقد فصل لكم، وقد فصل لكم عليكم، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما ترطم إليه، وإن كثيرا يضلون بأنواع. sehonal itma nabi فسم خواهذ منها، كذالك زينا الكافرين ما كانوا يعملون، وكذالك في كل قرية أكبر مجرمين يموفينها، وما يمكرون إلا بآخرين وما يشرون، وإذا جاء. من حتى نت مثل ما أُوتِي عُصُو اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمْ حِيتُ يَجْعَلُ خَسَالَةً سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْعَلُ صَرَارًا يَدَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ عذابٌ شديد يا مهيا، يا مهيا، يا anjali ذلك لم ذلك ألم يقربك <تصفيق> منك القرب ظلمه وأنهم آخرون. ولكل نيات مما عملوا وما قبب غني يوزو رحمتي يا شهيد بكم ويستخف بها بعدكم وَسَوْفَ تَعْلَمُونَا تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُخْلِحُ الظَّالِمُونَ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَوْعَ مِنَ الْأَنْعَامِ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَوْعَ مِنَ الْحَوْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا لا هم يسمعين الله عدا لشركائهم، كان لشركائهم، فَهُوَ يَصِلُ إلَهُ فَلَا يَصِلُ إلَهُ اللَّهُ كان لشركائهم فلا يصلون إلى الله وما كان إلا فو يصلون إلى شركائهم ثم يحكمون وكذلك سئن لكثير من المشركين قد أولاً منهم قد أولاً I love you, love you. yecziyü <Sessizlik> min Meydan-ı alâi فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا يَوْمَ الدِّينِ سَمِيعٌ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِنَّ اللَّهَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ لا أجد في ما أوحيني محاكم على طعامي طعامه إنها أيكم أن إلا أيكم إلا أن يكون ميتة أو دم نصوح أو, أو لحم أو لحم خيزيق أو لحم خيزيق وما ضيق أو لحم أو فسق أوفسقنهن لغير فمن الطغيب باعى ولا عادى فإن الله فإن ربك غفور رحيم وعلى الذين هادوا حرمونا كل ذي وعلى الذين هادوهم كل الذي ضفه ومن البقر والغنم حفظنا عليهم شحومهما إلا ما حملتهما إلا ما, ما حملتهما أو الح سُمُّوا آلَ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ سَيَقُومُ الَّذِينَ أَشْرَقُوا لَهُ شَاءَ الله عندكم من العلم فتخرجوه لنا فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا ظن وإن أنتم إلا تخرصون قلوا فلله حرجة البالغة فلو شاء لا تشهد معه ولا تتبعه الذين كذبوا من والذين لا يؤمنون بالآخرة بهم فيهم يعذبون فيهم يعذبون قل تعانوا ما حرم عليكم هذا شاطئ مستقيما فاتبعوه ولا تتبع السمن فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصروا لعلكم تتقوه ثم آتينا موسى واختم وصل الكتاب تماما على الذي أحسن وتقصيلا لكل شيء أحسن وتقصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعنه yeah uh. يوم يأتي بعض آيات عربك لا ينفع نفسا إيماننا لا في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبيون بما كانوا يفعلون فجاء بالحسن فذروا عشر أمثالها فلهو عشر أمثالها وما جاء فَلَا فلا يجزى إلا مثله ولا يظلمون إِنَّنِي هَدَانِ رَمِّهِ إِلَى صِغَاطٍ مُسْتَقِيمٍ بما كوات فيه تختلفون وهو الذي جعله خلائفا أرض ورفع بعضا فوق معضا دهدات يبلوكم فيما آتاكم إن ربك لسريع الرقاب إن ربك سريع لقاب in وذكرون المؤمنين اتبع ما أنزل إليكم بغربكم ولا تتبعوا من دونه أوليان قليلا وكم من ملك وكم من رحية أهلكناها فجاءها بأسنابيات أوليان بما كانوا بآياتنا يظلمون ولقد مكناكم في الأرض وتعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون ولقد جعلناكم ثم لقد خلقناكم ثم صرعناكم ثم قلنا للملائكة تسجدون <سددوا> إلا إبنيس لم يكن من الساجدين قال لا قال ما منعك أن لا تسدل إلا قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من قين قال فاهبط منها فما يكون لك أن فيها فاخرج إنك من الصادعين قال ادخلني الى يوم البعث وانا فائق ان انك من المغضبن وانا بما قال فبما اقويتني لا اقعودا لهم صراطا مستقيما ثم ان اتي بين أيديهم ومن خلفهم وعن يمانيهم وعن شمالهم لا تجد أكثرهم شاكرين قال فخذ منها مذوما من مدح الله قال فخذ منها مذوما من مدح تبعك منهم يا آدم اسكن انت و الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقهما هذه الشجره فتكونا من الظالمين فوسوس له الشيطان ليبدي لهما ما وقي عنهما راهي عنهما من رغبه سَمَعُوا مَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ الْنَّاصِحِينَ فَدَلَّعُوا مَا بِغُرُو فَلَمَّا ذَاقُ الشَّجَعَ وَتَبَدَّتْ I no. don't no. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La illallah. Allahü Allahina İlahe İlahu Rahmanu Rahim, Allamükdemü Kudüsü Sallamülmüminülmahi, Min Al-Aşizur-Jabbar, Muhtabibül-Kalbül-Bahr, Muhtusawiy, Rabbul-Qahhah, Rabbu Hazal-Fatih, Alimül-Qabülülmansub, Al-Kafiyülmâfi, Al-Muazzen, Muḍimülsamiyya, العلي الكبير الحفظ المقير الحاسم الجليل الكريم القليل المجيب الواسع الحكيم المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المح relatable المعيد المبديم البعيد الحي القيوم الواجد الماجد الباعي الواجد الماجد الودان الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المكتاد المقدر وآخهم أول الآخünf القادر ما شاء الله واسن الولي المتعالي بغته بنجق المعروف وقفل هذ الجلال والكم المقصط الجامع الغني المغني المغني المانع الله النافع الهادي البادي الباقي واحديث شيء صم عليه شيء وهو السميع العليم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد الله اللهم حننا بالقوم هذا وجعلنا لا إله إلا اللهم ذكرنا مما نسينا وعلمنا مما جهلنا واصلاح حالنا وتؤانا الذين وأظهرنا وجعلنا لنا حجه يا يوم بالعالمين اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قريدا وفي القبر نورسا ونصيرات Fil cenneti ruflu, ve سبحنا أبيك أم سينا نحيا وأبيك نموت وإنا إليك المصير. لا اله الا انت خلقتني وانا اابدك خلقتني وانا اابدك وانا بك من شر ما صنعت لا لك بنعمتك علي وابو بذنبي لا يرنموا الله وييسر لهم امور الله بالحسنات احسانا اللهم ارزقنا البر بهم اللهم ارزقنا البر بهم ورحمهك يا وإنها لسألك سلامة في الدين عافية في الجسد وسيادة في العلم وبركة في غيصة وتومة قبل الموت ورحمة عند المرض ومرفعة بعد المرض الله من علينا من شكاة المرض اللهم ودعنا في شكاات الموت ونجت من النار والعفو عند الحساب قم لنا لتزق قلبا بعد إذا ذيتنا وقبلنا منا تكاحما إنك أنت الذهاب إنك تجمع الناس اليوم لا عيب فيه إن الله لا يخلف الميعاد اللهم اغفر للمسلمين وال穆سلمات والمؤمنين والمؤمنات عن طريق مجيب الدعوات وقاضي الحادات وغافع الذنوب والخطيئات اللهم ارسل سلطاننا سلطان المسلمين اللهم ارسل إخواننا المسلمين في كل مكان اللهم ونصر إخواننا القسمين في كل مكان قوم عزائمهم ونبط على قلوبهم ونبط سمينهم ووحي صفوفهم ونفع رايتهم وحقق جهادهم ونصروا على القوم الظالمين اللهم من طاغية أعدوهم فإنهم لا سلق عليهم سنينك سنين يوسف يرحب بقوتك يا عزيز الله ربنا يا ربنا تقبل بالله إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا هبلنا من أزواجنا ve jana lil muttaqeen imama, ve jadi muttaq masallat yamizuriyat hamma, ve tabbadağa, ve nafirdi walimna, ve nafirna, walilwa, في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ورقنا عدم النار سبحان رمك رم العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وباع على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مفاتحة